يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 بسنة من آكت سنة في ريالة الجمعة هي الاتفاض من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة ولما سئل صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الاكثر من الصلاة عليه في قيام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا تكف همك ويغفر ويغفر ذنبك، فبكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توفر الذنوب وتفرج الكروب. اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تفرج بها كربانا تغفر بها ذنبنا. فسلم تسليما كثيرا هذا أولا الأمر الثاني آآ إن شاء الله ليلة القاعدة قبل الأخيرة السبعة عشر وهي قبل الأخيرة قاعدة أيضا تتعلق مسألة الجرح والتعديل نحن في تتذكروا في القاعدة السابقة كان الكلام عن مسألة التدليس والتي قبلها كان الكلام عن التعديل المبهم يقدم على الجرح المبهم قاعدة قبل الماضية كانت تتعلق بمسائل الجرح والتعديل وكذلك الليلة أيضا مع قاعدة أدل الأخيرة يبقى لنا قاعدتان قاعدة الليلة المتساهل في انفراده نظر المتساهل في انفراده نظر ثم تبقى كان القاعدة إن شاء الله إن الله خمسة القادم مع قاعدة مهمة جدا ولا إنفاق البخاري صححا فقد فاق في حسن صناعة مسلم ده قاعدة إن شاء الله الأخيرة ويكون مسك فيها مع الحديث عن الإمامين الجبلين الجليلين البخاري ومسلم رضي الله عنهما رحمه الله تبارك تعالى القاعدة الليلة المتساهل في انفراده نظر القاعدة تحتاج إلى توطئة وتمهيد قبل الكلام عن مسألة التساهل في الجرح والتعديل فعلماء الجرح والتعديل بيتفوتوا في مسألة التشدد والتساهل والاعتدال أو لما من هم الذين يسألون عن ماذا تقول في فلان ماذا تقول في محدث فولاني ماذا تقول في الروي الفولاني هؤلاء أهل لأن يسألوا عن الرجال كما كان يسأل أحمد ونعيم وابن, وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة أمة آآ ذاع صيتهم وعلى كعبهم حتى صاروا يسألون عن الرجال فهؤلاء الذين يسألون عن أحوال الرواة هل يوثق هل يقبل هل يرد هل فهؤلاء الذين يسألون عن الرواة من حيث الجرح والتعديل هؤلاء أنفسهم يتفاوتون ما بين متشدد في مسألة التوثيق ما بين متسائل متساهل في مسألة التجريح وبينهما أهل الاعتدال أهل الوسطيه فمنهم مثلا من نراه من نراه متشددا في مسألة التوثيق والتجريح يعني لا يقبل أي أحد ويجرح بأي شيء المتشدد ها قد تراه متشددا في في الأمرين في الجرح والتعديل ما معنى فأن الروي الفلاني أن, أن الإمام الفلاني متشدد في الحكم على الرواة توثيقا وتجريحا قد قال مثلا النسائي يقال مثلا هذا من المتشددين في الحكم على الرواية توثيقا وتجريحا ما معنى أن النسائي مثلا أو ابن معين أو شعبة ما معنى أن الإمين فلان متشدد في التوثيق والتجريح متشدد في التوثيق أي أنه لا يوثق أي أحد فإذا وثق أحدا فعض عليه بالنواجذ هذا معنى المتشدد في التوثيق وكذلك معنى المتشدد في التجريح أنه يغمز ويجرح بأقل لما يجرح به الراوي ولذلك فهما أمران متلازمان من نراه متشددا تراه في الأغلب متشدد في الجرح والتعديل وعلى الجانب الآخر ترى من يكون متساهلا في الجرح والتعديل فهي المسألة طبقات ذلك يقول مثلا عندنا طبقة المتشددين في التوثيق قالوا شعبه مثلا النسائي أبو داود أبن قالوا هؤلاء هؤلاء إذا وثقوا أحدا فهنيئا له إذا وثقوا أحدا فعض عليه بالنواجد لأنهم لا يوثقون أي أحد لا يخرج من تحت أيديهم إلا من كان حقا مستحقا لأن يوثق ويثنى عليه. قالوا ومن طبقات المعتدلين قال البخاري والذهبي والضرقطني قالوا هؤلاء عندهم معتدال في الجرح والتعديل. ثم تأتي دون ذلك طبقة المتساهلين في التوثيق والتجريح ما معنى أن؟ الإمام فلان مثلا كالحاكم ما معنى أن الحاكم مثلا متساهل في الجرح والتعديل معنى أن الإمام فلان متساهل في أعلم معنى أن الإمام فلان متساهل في التوثيق أي أنه يوثق بأقل ما يقبل به الراوي كما سينا نذكر أمسير العذاب ومعنى أنه متساهد في التجريح أنه قد يمالر بأشياء ولا يعني يجرح إلا بالأمور العظام أي يجرح إلا بالأمور العظام يعني لو خذنا بإجاز مثلا مثلا لقاعدة الباب قاعدة الباب لا تتكلم عن المعتدلين في التوثيق والتجريح ولا تتكلم عن المتشددين وإنما قاعدة تقول المتساهل في انفراده نظر. فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن الإمام أي إمام إذا عرف عنه التساهل في التوفيق أو التجريح فهذا إذا انفرد في الحكم على رون بعينه فلا بد أن نقف على ذلك لما لأنه أولاً انفرد بتوثيق رو معين ولا متابع غيره ثانيا أن هذا الذي انفرض بالتوثيق وعرف عنه التساهل نول يبقى المعنى الإجمالي لنقاعدة الباب لا تتحدث عن المتشددين في الجرح والتعديل ولا تتحدث عن أهجة اعتذال إنما تتحدث عن المتساهل ما معنى المتساهل في الجرح والتعديل أي أنه لا يجرح إلا بالأمر العظيم ويوثق بأقل شيء لذا قالوا يحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا جاء بهذا المتسائل المتساهل في الجرح والتعديل فحكم على رون بعين فقف لما نخف قالوا لأمرين أمر الأول أن هذا إمام متساهل وعرف عنه التساهل في الجرح والتعديل أمر الثاني أنه انفرد بتوصيق رو المعين وهو فوق أنه متساهل أيضا انفرد فلم يتابعه غيره وإلا فلو كان هذا الإمام الذي انفرد ثقة مثلا أو عرف عن الاعتدال لا أخذ قوله فلما كان متساهلا, متساهلا وانفرد فكانت يعني طامة فوق طامة فقالوا المتساهل في انفراده نظر هذا هو المعنى الإجمالي في القاعدة في قاعدة الباب كما ذكرنا أنها لا تتحدث لا تتحدث عن المعتدلين ولا عن المتشددين إنما الكلام عن المتساهل إذا وثق أو جرح قالوا فهنا هو يتساهل في الجرح والتعديل فيوثق بأقل شيء ويجرح ولو جرح إلا بالأمر العظيم فقالوا هذا لتسهوله ثم لانفراده فإذا وافق وجرح جرح عند ذلك ولا يؤخذ قوله ولا يؤخذ قوله هكذا مثلوا لذلك مثلا قالوا الإمام الحاكم صاحب المستدرك مثلوا له بأنه كان من المتساهلين في مسألة جرح التعليق حتى أنه لشدة تساهوله في مسألة التوثيق والذي بنى عليه كتابه كتاب المستدرك قال المستدرك حق أن يسمى المستدرك من الترك أي يترك يعني لما قالوا لما عرف عنه الإمام الحاكم بتساهوله في التوثيق والإمام السيوتي في ألفياته حينما تحدث عن مستدرك الحاكم قال وكم به أي بمستدرك الحاكم قال وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد يعني معنى هذا البيت أن الإمام السيوطي يقول أن حكم الإمام الحاكم على الرجال في كتابه المستدرك فيه تساهل حتى أداه ذلك إلى رواية حديث موضوع ومنكره موضوعة فمنكرت قال أيضا ابن الصلاح عن الحاكم قال وهو أي الحاكم واسع الخطى في شرط التصحيح متساهل في القضاء به قال النوي اتفق الحفاظ على أن الحاكم متساهل في التصحيح يعني التصحيح يعني. وأن تنزه البيهقي أن تلميذه البهيقي أشد منه تحليا وكان من تلميذ يفوق شيخه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الذهبي قال الذهبي نحو ربع المستدرك مستدرك حاكم قال نحو ربع المستدرك مناكير وواهيات لا تصح قال ومن بعض ذلك موضوعات يعني يقول المستدرك نحو من ربعه فيه موضوعات ومناكير وأهيات وإنما أدى وإنما شارك ذلك كما ذكرنا قالوا أن الحاكم كان متساهلا في مسألة التوثيق فأداه ذلك إلى الرواية ها هذه المناكير والموضوعات قال شيخ الإسلام قال ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، تص الحديث للحديث. أنت ما جمعت كلمة ما مع... تصحيح ثبنا على إيه؟ أنه وصّخ الرواية الذي يرويه يعني إلّا علاقة بين الحاكم يصحح حديث وبين مذهبه في التساؤل في التوثيق على خواصيق ولا فكان لأنه إنما صح حديثا صحّ حديثا ما بناء على إيه؟ بناء على مذهبه. في التساهل في توثيق الرواة فلما كان متساهلا في توثيق الرواة فأداه ذلك إلى تصحيح حديث هي موضوعات وهيات لذا كما ذكرنا يقول جائح الإسلام ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم قالوا أن كان عالب ما يصحيحه صحيحا لكن هو في المصححين هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه هنا جملة باره من شعر الإسلام يعني هو ويتكلم في الحاكم يقول نعم الإمام هو ثقة ولكن هو يوضع في قائمة في من الثقات الذين يكثر غلطهم لما كما ذكرنا لما كان مذهب الإمام الحاكم التساهل في توثيق الرواة هذا لابد أن يعطي نتيجة واحدة وحتمية وهي, وهي أنه أداه ذلك إلى رواية أحاديث موضوعة ومنترى وواهية قال ابن القيم كما في كتبيث بروسية قال ولا يعبع الحفاظ أطباء العلل ولا يعبع الحفاظ أطباء العلل بتصحيح الحاكم قال لا يعبون به شيئا ولا يرفعون به رأساً البتة. قال بل لا يعدل تصححه ولا يضل على حسن الحديث بل أي الحاكم يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث. قال وإن كان من لا علم لو بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار على سنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يعب ولا يعب أهل الحديث به شيئا كلام فيه شدة. كلام المقيم مفاده أن آل الحديث من أطباء العيال لا يرفعون رأسا لتوثيق الراوي لتوثيق الحاكم لأقواه والذي أداه إلى رواية أحاديث موضوع المكرر أيضا مثال آخر ممن عرف عنهم التساهل في مسألة التوثيق وتصحيح الأحاديث قالوا ابن حبان قالوا مثلوا أيضا في مسألة التساهل مثلوا بإمام ابن حبان قالوا هاي هذا أيضا مثال لمن مثال لمن يتساهل في مسألة التوفيق مسألة لإيه التوصيق الإمام بن حبان هو الإمام محمد بن حبان التميمي أبو حاتم الدارمي البستي المتوفى سنة أربعا وخمسين وسلسمائة طبعا ابن حبان له أكثر من كتاب من كتاب الثقات وله كتاب في السير وله كتاب المجروحين وله سنن سماها صاحب بن حبان له كتاب في الأحاديث اسمه صحيح ابن حبان وأصله اسمه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان هو ليك ليك تم اسمه صحيح ابن حبان نعم نعم آه إذن ابن حبان ابن حبان رحمة الله عليه من من مسألة له أيضا بمسألة التساهل في مسألة التوثيق وأصل ذلك أن ابن حبان رحمه الله بنى توثيقه للرواة على قاعدة خالفه فيها جمهور المحدثين أي قاعدة قاعدة, قاعدة قاعدة ابن حبان في التوثيق هي أنه كل راو لم يجرحه أحد فوثقه وإن لم يعرف حاله حتى لو كان مجهول الحال فمدام لم يجد نحبان جرحا في هذا الراوي يقول فلان ثقة مدام نحبان رحمه الله مدام نحبان لم يرى أن أحدا جرح هذا الراوي بجرح قال فلان يوثقه ولو كان مجهول الحال وهذا أداه إلى أنه وثق جملة من المجاهيل المتروكين جملة من المجاهيل المتروقين لذلك هو عنده توسيع في دائرة التوصيف حتى أنه يوثق ها يوثق من روى عن ثقة أو روى عنه ثقة والثاني يوثق من يوثق من روى عن ثقة. يعني عمر يروي عن زيد زيد هذا معلوم إمام أنه ثقة مثلا روى عنه عمر عمر هذا لم يعرفه أحد ولم يوثقه أحد فيقول ابن حبان إذن عمر ثقة لماذا؟ قال مدام أن عمرا روى عن زيد وزيد إمام معلوم لا يحتاج إلى أن يتكلم فيه إمام كالشمس فمدام من تلميذ زيد عمر فعمر هذا ثقة حتى وإن لم يعرف حاله. قال إذا من من قواعد معبد أنه يوثق من روى عن ثقة أو روى عنه ثقة أو روى عنه ثقة بمعنى إيه؟ بمعنى أن زيد ثقة تمت عند عمر. فعمر غير معروف حاله وعمر هو الحا هو الشيخ الآن في كرسي الإمام المحدث غير معروف حاله. ولكن من تلميذه زيد الثقة فقاعدة ابن حبان ما دام أن هذا الشيخ محدث ولم يعرف حاله تلميذه تلميذ ثقة لو زيد معلوم حاله إذن فعمر ثقة بناء, عليه بناء على أن تلميذه ثقة ده معنى أن ابن حبان كان يوثق من روى عن ثقة أو روى عنه ثقة كلمة واضحة معنى أنه يروي معنى أنه يوثق من روى عن ثقة أو روى عنه ثقة بمعنى أنه يوثق التلميذ مجهولي حالي إذا كان شيخه ثقة أو يوثق الشيخ مجرور الحال إذا كان ثميذه ثقة إذا كان ثميذه ثقة هذا خير الكلام إذا بنقول المثال الثاني ممن مستروا لهم بمسألة التساهل لمبنى حبان وهذا التسارف التوثيق الذي ذكرنا أمثلة آآ له آآ هو الذي حادى بأهل المصطلح أن يقف وقف هنا يرون مثلا ان الحاكم يتساهل في التوثيق ان بده يحب في التوثيق فهذا جعلهم احتياطا للسنه لا يقبلوا التوثيق على الايهام كلام ده قلنا ما معنى التوثيق على الايهام اشيل ايهام الايهام ما معنى التوثيق على الايهام كلام ده قلنا توثيق على ايهام ان يقول الراوي الله يحفظك يا شيخ يا رب يا سلام رب ينفع بك يا محمد ما معنى التوثيق على الايهام التوثقة الأهم أن يقول الشافعي مثلا حدثني الثقة حدثني من أثق به حدثني من لا اتهم وهذا مع جلالة علم الشافعي لم يقبل منه ذلك قالوا ولو كان هذا القائل نجما في السماء كالشافعي ولكنه قال حدثني الثقة ولم يبين اسمه أو قال حدثني من لا فلا يقبل قوله حتى يبين من هذا الثقة لما تعلمون لأنه قد يكون ثقة عند الشافعي وضعفا عند غيره ويش فيها فيها أن هذا الإمام قد يكون مثلا أظهر أجمل ما عنده من حديث الشافعي لكن عنده عوار مثلا يعرفه غيره فلابد أن تبين من هذا الثقة لأنه قد يظهر خطأه عند الآخرين والمثبت مقدم عن نافي الشفعي ينفي أن يكون هذا ضعيفا وغيره يقول الله هو ضعيف فالذي مثبت قوله مقدم لما؟ لأن الذي أثبت ظهر له علم زائد لذلك لم يقبل أهل هذا الفن التوثيق على الإيهام لم يقبلوا هذا لأمور لأمور الأمر الأول أن الإيهام لإسم الراوي يحدث الريبة في النفس بمعنى إيه طبعا هذا لا يفعله الشفعي لكن يفعله قد يفعله وغيره أن النجاح حينما تقول حدث نثقة لما, لما لم تصل اسمه هذا يحدث وحشة وريبة في الصدر لما أخفيت اسمه الأمر الثاني كما ذكرنا قد يكون هذا ثقة عندك ولكن ضعيف عند غيرك فإذا أظهرت اسمه يعرف بمعنى إيه؟ كما ذكرنا يقول عمر مثلا يقول حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة عن فلان وفلان هذا الذي قلت أنه ثقة نسال منك أنه ثقة وأنه حدثك بعشين حديثا كلها لا غبر عليها لابد أن تبين اسم هذا الثقة لما؟ لأنه قد يكون قد انطقى لك أجمل ما عنده وأفضل ما عنده وهو ضعيف عند غيره قد يكون البصري نزل بغداد فحدث بأفضل ما عنده وهو في بلده كان ضعيفا لذلك قال قاعدة إيه بلدي الرجل أعلم به من غيره فإذا ضعف أبو حاتم الرازي راويا من الراز فقوله مقدم على قول أحمد أحمد بغدادي يضعف أو يوثق حديثا أو يوثق راويا من الراز ويضعف أبو حاتم فهنا نقدم قول أبي حاتم وليس هذا التقديم من كل وجه فمطلق التقديم لا يستلزم التقديم المطلق مطلق التقديم لا يستلزم التقديم المطلق بمعنى لا يستلزم هذا أن أبا حاتم أفضل من إمام أحمد ولكن أبو حاتم بلدي هذا الرجل فإذا تكلم فيه أو غمز فيه هو أعلم به من غيره لأنه مما عرف من الرواة كان أحدهم كان أحدهم يكون ضعيفا في أهل بلده فإذا نزل إلى بلدة أخرى انتقى أفضل ما عنده فيغتر به من لا يعرف يغتر به من لا يعرف ونعود إلى قاعدة الباب المتساهل في إسناده في انفراده نظر نفس ذلك كما ذكرنا بالحاكم وابن حبان فإذا سألنا من الذي أوقع ابن حبان في مثال التصرف التوثيق قلنا الذي أوقعه في ذلك القاعدة التي بنى عليها مذهبة أي قاعدة القاعدة التي تقول أن الراوي إذا لم يجلدحه أحد يكون ثقة عنده وحتى لو كان مجهول الحال حتى ولو كان مجهول الحال وهذه القاعدة التي سرى عليها ابن حبان في توثيقه وتجريحه بناها على قاعدة إيه أن الأصل في الروي العدالة حتى يثبت خلافه عند ابن حبان أن الأصل في الروي العدالة حتى يثبت خلافه فبناء على ذلك هو يقول أن الروي إلا إن مجروح واحد فهو ثقة حتى نكرر مجهول لكن طبعا هذا هذا هذا إسهاب غير مرضي وتوسعة أدت كما ذكرنا إلى أن وثقة جملة من المجاهل والمطروكين بناء على هذه القاعدة حتى أنهم قالوا أن كتابه الثقات أو لا يسمى المختلف فيهم العجيب في مسألة ابن حبان حينما ننظر إلى تساهله في مسألة التوثيق نراه جمع بين النقيدين فهو إن كان متسالف في التوثيق يوثق بأقل شيء نراه متشددا في الجرح يعني, إيه؟ يعني من المعتد بفضل أن, أن ترى أن المتساهل فره متساهلا في التوثيق والتجريح يوثق بأقل شيء ويجرح بي ولا يجرح إلا بعظيم الأمور العديد في أثناء حبان أنه كان متساهلا في التوثيق لمعرفتنا القاعدة وكان متشددا في الجرح فجمع بين التشدد في التجريح ما معنى متشدد في التجريح المعنى كما ذكرنا أنه يجلح بأقل شيء. حتى قال الذهبية عن ابن حبان: ابن حبان صاحب تهاويل. يعني تهويل يعني يشوفته الأمر، يهول الأمر يعني يجعل من الشيء يعني من النقطة بحرا يجعل من النقطة بحرا فقال الذهبية عن ابن حبان في مسألة التجيح قال: صاحب تهاويل. الرد على قاعدة ابن حبان التي قاعدةها أن الراوي إذا سلم من التجريح إذا سليما من التجريح فوثقها هذه كما ذكرنا من القواعد التي أثر ابن حبان قوله في في التوصيف أن الراوي إذا لم يجرح أحد فوثقه وإن كان وإن كان الحال الرد على ذلك أن نقول قاعدة مهمة فالرد على قاعدته انتفاء التجريح لا يلزم منه ثبوت التعديل. والثاني انتفاء التجريح أن الروي إلا من جرّفه أحد لا يلزم من ذلك ثبوت التعديل. لان انتفاء التجريح قد يكون لان الروي يكون مجهولاً يكون مجهولا فكان مجهولاً لا يلزم أن يكون ثقة لذلك فاما كبار انتقدوا ذلك انتقدوا قاعدة نحبان التي مفادها أن الله إذا لم يوجد الريح وأحد فوسيقه حتى لو كان مجهول حال فوسيقه ورد على ذلك أن نقول كما ذكرنا أن انتفاء التجريح لا يلزم منه ثبوت التعديل لأننا في حينما ننظر إلى الروي له درجات إما يكون موثقًا على إما يكون مجرّوحًا فيرد وإما يكون مجهول الحال فهذا نقف نتوقف فيه حتى يظهر لنا شيء من أمره أما أن يكون جل الحال فنوثقه بناء على أن الأصل عادلة فهذا ينافي الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقوم بمسألة تتعلق بالمتساهلين في الجرح والتعديل ذكرنا الليلة في القاعدة في الباب مثال الحاكم ومسال ابن حبام مثال آخر يتعلق بالمتساهل وحكمه في التوصيق والتعديد الإمام العجلي رحمة الله عليه نختم بهذا المثال من الأمور الشائعة والتي هي خلاف الصحيح وصف الإمام العجلي بأنه كان متساهلا في التوصيق نقلنا طبقات سلاسة متشددين و. متساهلين وبينهم المعتدلين فمن الأمور الشائعة من الأمور الشائعة ما وصف به الأمام العجلي أنه كان متساهلا في التوصيق فهل هذا صحيح أم لا أولا الأمام العجلي هو الأمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبد الله ابن صالح بن مسلم العجلي الكوفي كان كوفي الأصل ونشأ في بغداد وسمع في الكوفة والبصرة هل حقا كان متساهلا مسألة التوفيق كما هو شاء عنه نقول حينما نقل في هذه المسألة فلن تجد أحد من أهل العلم الحفاظ وصف الإمام العجلي بأنه متساهل وأنه مثلا متساهل وأنه لا يعتمد على توثيقه إذا فرض بالتوثيق لن تجد عند المتقدمين الله أعلم وأعلم لن تجد أحدا وصف الإمام العجلي بأنه متساهل وأن توثيقه فيه نظر وأنه لا يقبل ولا يعتمد على توثيقي بل الأمر خلف ذلك فحينما تتأمل هذه مسألة بإنصاف وفي التراجب المطول عن هذا الإمام ترى الثناء عليه وأنه من كبار الحفاظ وأنه من أئمة النقض ومنهم من كان يقارنه بأحمد خيرين منهم من كان يقارن يعني يجعله في مرتبة أحمد وابن معين فهذا الثناء كان أصنع عليه من به وغيرهم، فلم يوصف أحد من المتقدمين بهذا الأمر، لكن في العصر الحاضر أو انتشر هذا الأمر أن من عجلي من المتساهلين، ممن قال وصفه بذلك الأعلام المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه التنكيلي. كان بيقول العجل قريب منه أي من ابن حبان في توثيق المجاهيل من القدماء فهنا العلمة العلمة المحدثة عبد الرحمن بن يحيى جعل أن العجل في مرتبة من؟ في مرتبة ابن حبان في توثيق المجاهيل وقال أيضا وتوثيق العجل وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع وذكر هذا الكلام في عدة مواضع وقال أيضا ابن حبان قاعدته معروفة من المتكلم ابن عبد الرحمن المعلم اليماني يقول ابن حبان قاعدته معروفة في, في التوثيق إيش قاعدت ابن حبان نقول بكده كل راو لم يوجد أحد فواثقة وإن كان مجرد الحال فقال هنا عبد الرحمن ابن حبان قاعدته معروفة والأجلي مثله وأشد تساهلا منه وأيضا قال نحو الإمام محمد نصر الألباني في كتابه صحيح سنن أبي داود قال وقد تبين لي أن العجري متساهل في التوثيق مثل تساهل ابن حبان أو نحو وأيضا قال ذلك في ستات الأحاديث الصحيحه وفي ستات الأحاديث الضعيفة وفي غيائها وكذلك أيضا نقل هذا الكلام العلم محدث اليمن مقبل ابن هادي الواديعي وقد سئل عن توثيق العجلي هل هو كان متساهلا فقال عرف بالاستقراء من تفرده أي مع ابن حبان بتوثيق بعض الرواة الذين لم يوثقهم غيرهما يعني أيضا هنا في إجاباته جعل العجلي في مرتبة ابن حبان في التساهل في التوثيق لذلك هذه الأقوال المعاصرة التي يعني نراها مخالفة لمن تقدم من قول الإمام المتقدمين عن الإمام العزيز. إذن سبب وصف العزيز بأنه متساهل أمور. أمر الأول أنه وثق رواه لم يوثقهم لم يوثقهم غيره يعني الفرد بتوثيق الرواة. أمر الثاني أنه قد خالف عددا من الحفاظ في توثيق بعض الروايات، وهذه المآخذ عليها رد، يجب عنها. كيف يجب عنها؟ نقول أن لما كانت أمي العجلة وتقدمه في فن الاستطلاع، تجعله لا يضله إذا فرض بالتوثيق. بمعنى؟ إيه؟ بمعنى أننا نقول أنه مما أخذ. على إمام العجلي مثلا أنه يتساهل وأنه ينفرد بتوثيق بعض الرواب نقول إن لا يضر فشأنه ومكانته في هذا الفن لا يضره أن ينفرد بتوثيق فلان أو غيره فله ما له من الشأن والقدر والمكان مما يؤهله لأن يعني يقبل قوله ولو تفرد بتوثيق راو أو غيره كما ذكرنا أنه ممن تكلم فيه أي بالسناء والمدح جعله في مرتبة تعادل مرتبة أحمد البخاري وابن معين وابن المديني وابي زرعة فأثنوا عليه خيرا مما ممن يجعل أن تفرود أبو يقبل ولا شك أيضا المأخذ الثاني قالوا أن العجلي كان يخالف غيره من الثقات يخالف غيره من الثقات في من غيرهم في توصيب بعض الرواة نقول نفس الكلام أيضا كونه يخالف فهذه أيضا لا يضر ذلك لعلو كعبه وقدره في هذا العين مما يجب أن مخالفته لغيرهم أيضا يعني لا ترد بل تعتبر ويقدر قدرها. نعم وفي يعني أمثلة كثيرة لرواة وصفقهم العلماء لأجله وكان توثيقه موافقا لتوصي غيرهم من العلماء كأحمد بن معين وبن مدين وغيره إن شاء الله المرة القادمة خمسة القادم نأتي مع مسجِل الختام في بحثنا قواعد علم الحديث قاعدة الأخيرة الثانية عشرة الأخيرة ولأن فاق البخاري صحاً فقد فاق في حسن استناعة مسلم ولا إنفاق في ولا إنفاق البخاري صحتا فقد فاق في حسن استناعة مسلم. إن شاء الله القاعدة الأخيرة إن شاء الله الخميس القادم وكم ذكرنا إن شاء الله بانتهاء بحث قواعد من الحديث إن شاء الله سنشرع في بحث آخر.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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلة اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وأخيره فينا ربنا هم الدنيا والاخره أسبغ علينا نعمة أظاهرة فالباطنة وارض اللهم عن الأنصار والمهاجره اللهم اهدنا بهداك واغنينا بفضلك عمن سواك نضر وجوهنا برؤياك ولا تغزين ربنا يوم أن نرقاك صلى الله عن النبي وعلى آله وصحبه عليه وسلم إن شاء الله مع بحث الأربعون العقبية حديث الصوره وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم خيرا